أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين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 111. وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حبيب. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وَمَا وما كان أكثرهم مؤمنين رَبَّكَ وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون 111. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما اسالكم عليه من أجر إن اجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الارذلون